وحذفها بالنقل ربما عرض وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن نحو مبيع ومصون وندر تصحيح الواو وفي ذل يشتهر وصحيح المفعول من نحو عدا وأعلن لم تتحر الأجودا كذا كذا وجهين جلف من بالواو لام جمع او فرد وشاع نحو نيم في نومي ونحو نيم شذوذه نمي